شيء إلا ما جاء أمر ربك فناء غنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا جاء أمر ربك وما زادوه hiratu ta